من طرف جميع الأطراف المعلومة لدينا تشتاتت يا فندم والظاهر أنهم نسيوا موضوع الشنطة وهي وصلت لحد فين دلوقتي؟ في بيت أبوها يا باشا هي مين دي اللي بيت أبوها؟ الأنسة نوها يا فندم أنا بسألك عن الشنطة يا بني آدم عند نوع وفين نوع دلوقتي؟ مختفي يا فندم ولم يعثر عليه وامرأ بيتكو للوقت خمص لم تسفر عن نتائج إيجابية حتى ساعة تاريخه يا سعدت الباشا يعني إيه؟ هنسيب فلوس الحكومة تضيع مننا؟ اطمن خالص يا فندم الفلوس في الشنطة والشنطة مع نوح ومستنين ايه عشان تجيبوا لي سنوح ده؟ مستنيين اوامر سعادتك يا باشا الشهر من سعادتك وساعد زمن يكون تحت امر سعادتك خلاص يا سمعتز اعتبرني اديتك الاشاره بس كده يا فندم هنفقد حاجات مهمة كتير اللي هي ايه بقى؟ الفرصه اللي احنا عاوزين نديها للمواطن العادي انه ساعد الحكومة ولما يساعد الحكومه هيحس فعلا انه بطل وهيبتدي يخاف على مصالحه فلوسه ايوه صحيح عندك حق يا معتز نصيح ساعدتك يا فندم وفين المواطن اللي اسمه حسن حلاوة ده اسمه حسن عناب يا فندم تحت المرأب يا فندم خليك وراه يمكن نكسب بطل حقيقي <تصفيق> انت بتقولي ايه يا نوه معلش يا باب ده من يوم ما ظهر في حياتنا وانا لا عارف اروح شغل ولا تابع الشركة وما بقاش ورايا غير سي حسن واللي بيعمله سي حسن وبعدين ايه اللي غير رايك فيه بالسرعه دي رحله الصحره يا بابا يا نهى انت اللي قيلالي لي لسانك انه كان عاوز يسمك ويخلص منك لا حسن مش ممكن يعمل كده يا بابا وبصراحه بقى انا حسيت ان حسن بيحبني يعني ايه بيحبك يعني بيحبني يا بابا ولما هو بيحبك يعمل فيكي كده ليه ما انت ممكن كمان تسالني نفس السؤال ده انا بعمل في حسن عناب كده ليه يعني انت كمان بتحبي حسن انت متاكد ان هي دي الشقه اللي هم قاعدين فيها؟ ايوه متاكد ومتاكد بقى مرت ايه بقى؟ انا اللي ماجرها لهم ماجرها لهم ليه ها؟ انت لهم ليه يا رزل؟ انا الحق حق لميتهم من الشوارع. لميت مين يالا؟ لميت مين يالا ما تبص لنفسك يا لا لا لا ما حد خالص ما حد خالص. خبط. خبط يا عاد الباب خبط. ايه؟ ده انا مش قادر ارفع ايدي هعرف اخبط بيها؟ طب ايه رايك بقى انها كبرت دماغي وحتخبط؟ يلا خبطني ها <تصفيق> <حضر حضر. تصفيق> مين؟ خليك انت يوم انا اللي هفتح الباب مين؟ عمرو يهمك ده يا ست هانم؟ واللي كان يهمني قبل كده عملي ايه؟ ما هو سابني وهرب مع اول واحدة قبلها غيري انا بسأل سؤال واضح ولازم اجابتك تكون واضحة يهمك ده يا ست هانم؟ ايوه ايوه يهمني يا سي حاسن طيب واضح قوي اني كنت فاهم غلط تبضلي اتفضلي حماريه في السمنه بتاعتك وشباعي منه حسن حسن يا عناق حسن يا بتاع الريشه ايه عواطف ايه انت مقبل ولا مبحر لا انا داخل الاسم يعني مقبل يا ابن أبوي وليه في الشر داخل الجسم أقول لك ولا بلاش عوضين يا راجل جولد احنا ناقلين مع بعض شمس وزلط <تصفيق> انت لسه فاكر عوضين عاوز أقول لك شوفت شفت في شغلتي كتير انما الرحلة دي ما شفت ازايها ابدا كانت جديدة عليها خالص المهمة دي ما قلت ليش داخل الجسم ليه عاوز الصراحة عوضين ايوه طبعا داخل اسلم نفسي ليه يا ابن بوي؟ هتعمل كده ليه؟ اللي حصل؟ قتلت يعني؟ لا سرقت؟ لا نهبت ياريت ريت. امال عايز ترمي نفسك في التهلكه ليه؟ ولا تهلكه ولا حاجه عوضين. حكايه ما فيها اني مش لاقي حته انام فيها واريح قدتي شويه فكرت انام على اي رصيف او حجز او اي حاجه مش عارف اروح فين عوضين. ايوه بس هنا هناخدك تحري ونحجرك ونرمطك. بدله يعني هتشوفها ما شفتهاش في حياتك. <تصفيق> يبقى ليه بقى نفسي اخدها من قصرها واجيلكم وسلم نفسي واو يعني المليان يصب على الفاضي زي ما قلت لك قبل كده حيلك حيلك انت فاكرها لقنضة ولا ايه انا لو معايا حق اللقنضة كنت خدتها من قصرها ورحت تنام فيها حسن ايوه انت وجعت وانا تلجيتك يعني ايه انا هستضيفك في الاقنضة بتاعتي <تصفيق> لا كان ده الميري يعني؟ لا لا لا ميري ايه؟ ملكي مش عاوز اتعبك معاها عوضية ليه يعني؟ وانا شايلك فجراسي وبعدين بعد رحلة الصحراء مش هنشوف تعب بعد اللي شفناه فيها <تصفيق> نظرية برضه ها قلت ايه؟ وانا قلت لك يا راجل انت نظرية برضه <تصفيق> شوفي عسليه بيقولوا في المثل لا يا فل الحديد فل الحديد ولا مواغزع باشا وبيقولوا كمان ما يكشفش سر الحرامي إلا اللي اشتغل معاه تقصدي ايه لمواغصة سعادتك انت حرامي وهجام <تصفيق> ده كان زمان يا باشا ما نقصد كده برضو فهمت سعادتك يا باشا والإيد البطالة يصاح قطعها عشان كده أنا لقيت لك شغلانة عندنا وحشتغل ايه عنديكوا يا باشا مرشد اديك جبت من الآخر وعلى مين بقى لمواغصة يا باشا عصابة <تصفيق> انا حمل عصابة يا باشا الكلام ده كان زمان قبل ما الع ايه مش قدها ولا ايه عسلية دي فيها مكافأة عشر تلاف جنيه بحالهم ايه قدها ودودة باشا والعصابة دي لمؤغس يعني بيشتغلوا في ايه الفلوس المزيفة ونويين يغرقوا البلد بالدولارات المزيفة والفلوس اللي مالهاش سعر لو كترت في البلد تخربها باشا عشان كده انا نويت اطلقك عليهم وفوق العشر تلاف جنيه عسلية كشك تبيع فيه جرايد وكتب وفي المكان اللي تختاره كمان وانا تحت امر الح حب مرة في تالي رايح فين يا ياابا؟ مش عارف يا لهوي هو انا زعلتك في حاجة ياابا انا عاوز اعرف انتي عملتي في حسن كده ليه؟ يعني كنت عاوزني اعمل ايه ياابا؟ وهو داخل عليا ومسك عمر من رقبته ومكسر لقديل اتنين يا سلام، وهو من امتى سي عمر ديه بيهمني؟ واحنا من امتى؟ كنا بنهمسي حسن من يوم ما وعيتي على الدنيا انت وهو بس هو اتغير قوي يا ابا اتغير من يوم ما نزل مصر وإحنا اللي فضلنا على حالنا وانت عرفت قوي تحافظي على نفسك وما تغيرتيش؟ ايوه يا ابا بقى مرتي ايه يا ست سنان؟ بقى الصور المتعلقه في كل حتة وفي كل شارع ولا بقى مرت وشك اللي لغمطيها احمر واخضر عشان تطلعي في التلفزيون؟ يابا انا ما طلعتش في التلفزيون حبا في. امال عشان ايه يا بنت حامد؟ عشان تغزي حسن وتجننيه مش كفاية الدنيا عليه يا بنتي؟ هتبقي انت والزمن عليه يا سنه؟ بقول لك بلاش تطلبها بس ابعت لي انت من رصيدك 5 جنيه وانا اكلمها لك يا ريت نقفل ع الصيره دي وحياه ابوك عوضين تطلبها انت ولا اطلبها انا لا بقول لك عوضين انا جاي معاك عشان ارتاح وريح دماغي هو في احلى ولا اجمل من وجع الدماغ <تصفيق> انت بتعمل ايه مجنون انت مجنون جد مجنون لو شفتك قدامي بالشكل ده وما عملتش ألوه ألوه ألوه <تصفيق> <تصفيق> الو فاكرة النمرة دي <تصفيق> حضرتك غلطان في النمره لا أه بص دغفلة تفوش النمرة خلاص عاودين نشتري دماغك وانسى بقى بس ما يمكن يكون رصيدها خلص هجرب تاني رصيدها هي اللي خلص اسكت يا عاودين الناس بتعدم مش عايز وجع دماغ هتعمل ايه هتكلم تاني الو الو مين معايا انت طلبتها تاني عاودين ايه خبريه يعني انت مش فاكرة النمرة دي ولا ايه وكمان نسيت صوتي معلش يا ستي ما هي الدنيا تلاهي <تصفيق> مين حضرتك وعاوز وجبت رقمي منين لسهك عصبيه وحماقيه طب ايه رايك بقى اني مش هقولك و ايه رايك بقى ان انا اقفل في وشك لا لا لا اسمعي اسمعي يا رجل اختشي بقى مادم قفلت في وشك مرة يبقى خلاص لا ده يثبت حاجة واحدة اني اخلاقها مية مية انت مكلمها تمتحن اخلاقها عوضين نعم نعم تصبح على خير تصبح على خير بس اقولك مش هي جفل السكة في وشي كلها ساعة الزمن وهتفتكرني وهتطلبني نعم يا عوضين نعم ابوس رجلك تصبح على خير حاضر تصبح على خير الظاهر عليك مش عارف انا بعمل ايه يا عوضين دماغي هتنفجر تصبح على خير وانت بس شوف هقول لك ابوس ايدك نام ابوس رجلك نام ابوس قطك اللي احنا حنام فيها نام <تصفيق> نوحة بابا مالك يا نوحة ومين اللي كان بيكلمك ايه آه, اه اصدق دلوقتي يا بابا مفيش دي كانت نمرة غلط ولما هي نمرة غلط وشكت قلب بعدها كده ليه عشان حسيت ان يعرف صاحب الصوت ده مين حسن لا يا بابا حسن مش هيطلبني عمرو لا ده صوت واحد صعيدي وانت من انت بتعرفي صعيده ما انا مش عارفة اه ده عوضين يا بابا عواضين مين بقى يا روح بابا حسن حسن مش قلت لك يا حسن اقعدي في ايه؟ والله بالله من الشيطان انا يا عم هو انت قلق وانت صاحي وقلق وانت نايم بص شوف مين على التليفون مين؟ نهى نهى يا حسن عاوز نعمل لها ايه ان شاء الله ولا حاجه بس عشان تعرف تفانيني قلت لك هتطلبنا وهي طلبتنا خد خد رد يلا <تصفيق> مش هرد دي ايه؟ رد رد ولا هرد انا؟ الو الو انت عوضين صح؟ صح فين حسن يا عوضين؟ اه هو ان انا معاك Yalla en